الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد المرء بأصغري هذه حكمة مأثورة ومقولة مشهورة بها بيان لخطورة هذين العضوين من الإنسان وأنهما أهم الجوارح نفعا إذا صلحا وأعظم الجوارح ضررا إذا فسدا. فالمرء ليس بوجهه أو برجله أو بيده أو بسائر أعضائه وإنما قيمة المرء ومكانته تنبع وتبرز من خلال هذين العضوين الخطيرين اللسان والقلب واللسان مؤثر في الأعضاء راية التأثير وهو تبع للقلب ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه إذا علم هذا فإن على المرء العاقل الناصح الحصيف أن يعنى بهذين العضوين غايه العناية وأن يهتم بهما غايه الاهتمام فإنهما إن صلح صلح البدن كله وإن فسد فسد البدن كله وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالقلب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله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 رواه الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكثير من الناس يهتم بصورته الخارجية ومظهره المشاهد ولا يهتم بالمخبر ولهذا يكون منه أنواع من الزلل والخطل ولا يبالي بذلك مما يخرم مكانته ويضعف منزلته ويوقعه مواقع الذل والهوان. بينما إذا عني المرء بهذين العضوين عناية تامة وحافظ عليهما واعتنى باصلاحهما وتقويمهما في ضوء هدي الشريعة وآدابها القويمة صلحت حاله كلها وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا فجمع عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء بين هذين العضوين الخطيرين العظيمين والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له نسأله جل في علاه أن يصلح قلوبنا وأن يسدد السنتنا وأن يوفقنا للأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات وأن يهدينا إليه سراطا مستقيمة الله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين